antinul aldiar antashdu filayanil maunidin wambanikun nuniyabdu mimma ani ahmadin ruhantil anti antashdu oleh But روح أنت الأثير في لايا للمؤمنين وبريك النوري يبدو لمعاني أحمدين روح أنت الأثير في لايا للمؤمنين وبريك Al-Fatihah واستهد بين العبادي طلعة الهاتي الأمين عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين واستهان بين العبادي طلعة beri